اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قالا انفخوا حتى اذا جعله نارا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا